ولتبتهو من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخفر المبطنون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون